يا ربي صلي وسلم علي المصطفى محمد صوت السماء ردان يا أيها المؤيان صوت السماء ردان محمد يا محمد يا خالقنا واني ارسلت بالحق نبي صادق حر امين من سادات العرب يا خالقنا أرسلت بالحق نبي صديق حر آمين من سادات العربي حامل العهد ووافاه جبريل الخير ناداه حامل العهد جبريل الخير نداه يا أيها المؤيد يا أيها المؤيد محمد صوت السماء ردى يا أيها المؤيد السماعير الدام يا أيها المؤيات محمد يا, محمد, محمد, يا محمد, محمد حب النبي المختار سلوة القلب المجروحة سيدي يا رسول الله خذ مني القلب والروح حب النبي المختار سلوة القلب المجروح سيدي يا رسول الله اخذ من القلب والروح ليتني في حضرته أشكو البعد وقسوته ليتني في حضرته أشكو البعد وقسوته يا أيها المؤيا يا ايها المويه محمد صوت السماء يردد يا ايها المويه محمد صوت السماء يردد يا ايها المويه محمد محمد يا محمد يا رب صلي وسلم علي المصطفى محمد وعلى آل بيت محمد يا الله هم للبريتها آل طاها الميامين هم للبرية هادي آل طاها يا أيها المؤيان صوت السمائر الدم يا أيها المؤيان